فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا آيات لا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 ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع أن القوة لله جميعه وأن الله شديد العذاب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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها وَكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون